حقا لقد وعظتنا ا ل أ ي ا م والدهور على مر ا ل أ ي ا م والشهور وعلمنا أ ن الحزن يعقبه السرور و أ ن الزمان ب أ ه ل ه عثور وتيقنا ن أ ن آ خ ر ا ل أ م ر إ ل ى القبور فالعامل بالتقى مشكور كم أ ف ل ت الدنيا ب أ ه ل ه ا من دور وقصور أ ه و ع م ا في العين أ م هو عور ف إ ن ه ا لا تعمى ا ل أ ب ص ا ر ولكن تعمى القلوب التي في الصبور عجبت للشمس من في الصبح يظهرها ومن وراء ا ل د ج ا بالليل يخفيها عجبت للطير في السماء س ا ب ح ة تسعى على رزقها بجد ورزق ا ليوم يكفيها عجبت ل ل أ م ت ؤ ت اللبن إ ن ولدت و إ ن تكن عاقرا لا لبن ي ك ف ي ه ا عجبت ل ل أ ر ض ت ؤ ت الخير للناس الشر يرجمها والكفر يؤذيها سبحانه من إ ل ه واحد ي ب ل ي العظام و إ ن شاء يحييها ص ل ا ة ً وسلاما ً عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أ ص ح ا ب الحبيب وعلى أ ت ب ا ع الحبيب إ ل ى أ ن يرد الله ا ل أ ر ض ومن عليها فسبحان من خلق السيد عيسى عليه السلام من غير أ ب ر وعلم سليمان عليه السلام منطق الطير التي ت أ ك ل ا ل ح ب ودافع عن مريم ا ل ع ز ر ا ء بعدما طعن في شرفها ب القذف و ا ل س ب ونج يونس عليه السلام من الظلمات ونج يوسف عليه السلام من ا ل ج ب و أ ه ل ك فرعون الذي ادعى وقال إ ن ه الرب و أ ح ب حبيبه محمد حب ليس بعده حب اللهم صل وسلم وبارك على ب د ل الكمال وصاحب س ر ا ل أ س ر ا ر ا ل إ ل ه ي ة و ا ل ش ج ر ة ا ل ن و ر ا ن ي ة بن عبد المطلب بن هاشم ا بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن م ر ا بن كعب بن لؤيم بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر ا بن ك ن ا ن ا بن خ ز ي م ا بن م د ر ك ا بن لياس بن مطر بن نغار بن معر بن عدنان بن اسماعيل بن ابراهيم بن تارح عليه وعلى جميع الانبياء م ر س ل ي ن ر ح م ة من رب العالمين أ ي ه ا ا ل ا خ و ة المؤمنون عود كريم إ ل ى كتاب ربنا عز وجل ف أ ص ع د حضراتكم مع الجزء المتبقى من هذه ا ل ل ي ل ة عادل فؤاد ع ظ م أ س ابو ل م ز ع ي ن ا ل ق ن ا ت ا ل ا ي ة ب من ا أ ن ي قد اسره ذ ه ا ل ل ل جليلين ي أيني ة بقار م ن أ ع ل ا م ق ر ا ء ج م ه و ر ي ة قصة ا ل ع ر ب ي ة و ا ل ع العلم ا الإسلامي شارفت ل بذلكم ل م ق ر آ ن ي الكبير و ا ل ل ع م الفضائيه الكبير وأقار الإزاع ا ل ل ت ف ز ي و ن العربي وقارج ج م ه و ر نصر ي ة ا ل ع ر ب ي ة شاركت ل ل الإنساني ع ا م والمقيم أ ي ض ا بذلكم العلم القراني ن ل ا القارج ط والعلم م م م ق ي ب ا س ن ا فاحوز اخوة مركز ا م ارى خ ل ف ي قد سعد منصة ا ل ر ا ع ل اعلام التلاوة م من ف ي جمهورية نص والمقيم نصر العربية عالم ا ا ل س يا مع ب د ي ة هذا الجزء ا ل م ت ب قارئ ى من هذه ل ل ل قالوا عني لست عاقلا العقلاء ي عني يا ة حقا فمن هم ان حباك الله بصوت يصعد من الارض الى السماء يا قارئ اخذ علينا بصوتك ورتل علينا ا ل ق ر آ ن ترتيلا فانت يوم ا ل ق ي ا م ة في ا ل ج ن ة مع القراء ونحن على م أ د ب ة المستمعين يا قارئ أ ف ض علينا ف أ ن ت في بلد تكرم حامل ا ل ق ر آ ن فيها شيوخ لهم صوت كصوت البلاد لعلى ا ل أ غ ص ا ن انت في م ص ر ا ل ح ب ي ب ة فوالله لو عاش الشاطبي ل أ خ ذ حراء م ص ر ب ا ل أ غ ص ا ن حقا لقد وعظ ا ل ق ر آ ن المجيد يبني ا ل س ذ ك ا ر عليكم ويعيدوا فذكر في ا ل ق ر آ ن من يخاف وعيده أ س أ ل الله ت ب الرحمن ر ك و ت ع ا ى ل ق ا ئ القارئ ن ا الشيخ رضيلة م و د أبو الرحيم ع والعالم الإسلامي توفير س الله من موسوعه ا ل ن ا ي ل و د ا ل ا اذ ان فششت فيه غدر القدر سفها الناس ليلا وكنا بكل شيء عاملين And now she's s p o a k i n g 何 <Those>, Back to the show. おい ل ا ب ل ي ل ع ل ي 私たちは今日の夜に起きているときに、 Thank you. فاذا قلت لهم اني ارى كل الرسل اليه راجعون What? حتى اذا خس حتى يجوج وماجوج وهم من كل حدث ينسجون وقت لا يسمعون ح س ي ث ه ا What the- م ا ك ا ك ر ي ن you Yeah.、Uh -huh. Eat. o a t تضع كل ذ ا ت Whoa. I'm sorry.